وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى ثَمُودَ قَوْمَ نُوحٍ عَلَيْهِمْ قَالُوا لَن نَّعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالُوا فَادْعُوا رَبَّكُمْ تَذْلِيلًا لَن تُمِرُّوا بِالرَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَ أَسْلَمَ تِلْكَ لَكُمْ يَا رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا تَيَّهَ الَّذِي عَلَى سِرِّ الْخُصْمِ مَا سَأَشْيَاءَ أَمْ وَلَكُمُ الْحَقُّ بِالدَّعَاءِ سَاحِنَا وَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ